ما قصدوه وما قصدون ما قصدوه ما يحكون هذا حرام هذا حرام قلت ما يكسون ما قصدوه لما قصدون ما, قصدهم ما قصدهم يحكون هذا حرام هذا حرام يا ليت ما يكسر عنيت انا من هجرهم ما لحظة قلت الان واليوم يجي لي كلامهم وظنهم مكسام عنيت انا من هجرهم ما لحظة قلت الان واليوم يجي لي كلامهم وظنهم Maksan Kul yom yijin kelamu hum Udn'hu hum maksan Maksduhum Maksduhum Maksduhum yahkud Hada haram Hada haram Yalik ma yaksud Terima فعلهم تصديقتهم للغير والله نسوا ما بيننا من الوفاء والخير مجهورنا من فعلهم تصديقتهم للغير والله نسوا ما بيننا من الوفاء والخير والله نسوا ما بيننا من الوفاء والخيانة ما قصدهم ما قصدهم ما قصدهم يحكون هذا حرام هذا حرام يا ليت يا ليتهم ما ينتظرو كلمة خصام مولوم ويفهموا إن الوفاء بقي بقلبي دوم يا ليتهم ما ينتظرو كلمة خصام مولوم ويفهموا إن الوفاء بقي بقلبي دوم ويفهموا ان الوفاء بقي بقلبي دوم ما قصدهم ما قصدهم ما قصدهم يحكون هذا حرام هذا حرام يا لك ما يكسو